بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلح وصلح مبارك على سيدنا محمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله حانك بالله بإننا آيدا لحادة سورة الحجرات إلى آخر السورة درسيه وروحوها إن الذين كوا ينادونك كاقالا واقي وراء الحجرات قريها الدبادوضة أكثرهم بذكون الله يعقلون وحبقران معي ولو أنهم يوم صبروها ديسك الصبر اللهية حتى تخرج إليهم إلى أدوغسوا بحضهم لكان سوير خاصو اااهلنا خير انكمي وخير بدن والله الله غفور رحيم توب ود فرنت يا ايها الذين امنوا ددكا مؤمنينتاه ان جاءكم حدو ايديه ما فاسق من فاسقي بنبا ان ور حدو ايد لا لا تسيبو سيدنا اسيبو قواني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 يؤذن جعليسي وزينه هو قرية في قلوبكم يعني إيمانك هاي إذا لف عن قلبكين قليه وكررها ويد النعسي إليكم حقين الكفرة قال لي ماذا أيه والفوسوق عيسانك يذ النعسي فوسوق عيسان واصلمت فوسوق حوي وااا دم بجواه وين فراه arata jiddo no koohanu soo way ayadu waxay ahayd baalayni leela ila xadis bun indirar o juwayra bintu al-harithii nabiga xaseeskiisa ahayd kamidahay dalay oo boqora ya nabiga u yimid xuriya rasuulullah Bal muslimatu nabigu gaasi isna wuxuu u nabiga cidii irraa dawan kaso oruun boole ee waqtiga markay tahay ruuxi soo dil booli waqtii ay sala garteen barku reero ho ditta ga dadkii raacay yusa kadi ka oruuriye waqtii la rabe in lo yimaado yu qalbu isna wuxuu dibal nabiga in carri la ino caroday baan u maleena aanu xaqi nabiga oo kaana ninka marka bin dirar uu soo baxay isoo isagoo waftigiisa wata nabiguna qalbu u diray markay bin sida tahay oo miyad zakadi deede may waxii imaadaba ma arag markaas sidee ugu yimido ku soo marka war hadduu idin la yimaado hubsadawrkaan markii ba halboodina wayd marka meesha waxaa laga gartay ninka aduuna faasiq ahayn kaliya warka waa laga qaadan haduuna faasiq ninka warkiisa la qaadan marka xadiithul afrad ba la wariyay wa ina ninka Milla kala ħajadatan b'uħħawei ja warhedde. Nabi gibba idin lettu Iskin haudlakmina. Ja għaddu on ta' na' kutalab idin lettagen. nabi teledi sa' Nabigu Nabi gibba Badan od ja haudan, idin haudan, ja haudan, ja haudan, ja haudan, ja lakin Allah baidin قلب بيجينا نوقي اليوم فوق رحية قال لماذا يفسق ينوي الدين عبيسيه يا أيها الذين كوي آمنوا من أبين جاءكم هدوء الدين ما دفعسق ما دفعسق بالنبي أمر هدوء الدين لي ما له فتبين عذائسه وين أن تسيبوا ل الله تسيبو سيدا وأصي من قوم قوم أقول أن أقول أن أيضا أقوم كأسي واحد يهيني دونكم أقول فاسقون ور كيس عقادنن أو فتوش بحمر كعذاتان ولا هدات كوجر درروستان يجون وحبق بالقد قد كوب السيسان على ما أن فيكم لحذين وحار رسول الله معناه الرسول ككامر غاتو يدنكم أموره لو يدعوك مهدو يدنكم في كثير إن بلان من الأمر أمورها يوحد ولا إيمان لهذين لأن الله قال ولكن وإذن الله قال لكم حبب إليكم وحيدين جعليسيين الإيمان إيمانك تعشي وزينه إيمانك وقرحي في قلوبكم وكسوك في قلبك أنك وقرحي إيمانك إذن لافع عنه وكرها وإذن الله سيّي إليكم حقين الكفر قال لماذا؟ إيوال فسوق فاسقنا ماذا؟ إيوال عسيانا فسوق عسانك وأسلمي فاسقنا ماذا؟ و هذا نبغا قوض بفاسغ لله عسانكونا و هذا نبتوى وينن ولايكا قوى سومر راشدون و قوى هنو سوينن محو الهي إيمانك إذن جعليسيه محو الهي سيدا إذن كدغي فضل سين و من الله اللح أقسك آتي يو والله ألا نعلمه أقه حكمه فلسيه محو الهي إذن وافجه إيمانك إذن حق إذن وافجه ونبغا كتلغات أوليه يدوك واحد تبعتين ما الله صار سيدين فضل فضل ويجي مركي حق اللي يدين سيقوم من الله كات ونعمة نعمة والله والله أنا علي مك وحول بأوجي حكيم وفارس لا بقوله ومن الممنين كمذا إخترته هذا إسدع الله فاسل عوهي شيسية وناجي بينه ما دحضوه فينبغض هدا كبيرته ويدول مساوي إحداهما مدوت على الفرات كله فقاتلوا الله دجالما الله تيتي تبغيد كبيرتي حتى تفي إلى نقط إلى أمر الله أمريك الله نقط فإنفاق هذا دايسون نقطة أمريكا الله كسر نقطة ثلاثة قرطه فأصبح وناجي بينهما لبعض قراء وناجي أوتي دم بجمركيه رلا تمت هكاء حنين لحدود بالعدل الماء وأقصد قعد اللي ما, ما سمياء إن الله الله يحبه وحوجعله أيه المقصود نكون قعد اللي ما سمياء لبعض قراء منين لبعض قراء هذا إسلاميان labada mid weey inay Mi ba dulmi wadaan iyo inay mid kamidii dulmi wado haddii labadoodu dulmi wadaan inta la heshiis iyall marka sa culimadu waxay ay kala dileen ama la wax marka islaamka yaa mesha ka galay gar dardan ba la Mirkeä is mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne. kibirani sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä dagaal Mirkeä sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne. Mirkeä sinne, mirkeä sinne ya dambiga sameeyan qaar gacmaha la gooyay oo qaar si kale loo galiy jihad markeenu qoto dad islaam ah dagaalka lagu qaaday jihad lama yiraahdo sida uu runa jiraa kale jihadku waa in gaal la la dagaalmay dagaaladii jira waa inta kale Allah wuxuu leeyahay wa inda iftaani soo baxay dadkan isdagaalmey iimaankii kama baxin dunuubta waa dadka kama دمي جوّوين دم بيقولي كم صار مركّدات كان إسلامية إسلامية, إسلامية والوا مؤمنين وين وين ضعيفتان اللي هو قلّم منهم مؤمنين كم إذا اختطروا هاد الإسلامية فأسرحوه شيسي بينهم أحدود وناتية فينبغت هدي كبيرته إحداهما مدور أو يدل مجلتهم على الغلات كلا يكون كبيرته فقاتلوا الله دجالما الله ضعيفدي إلى نقطة إلى أمر الله إلا أمرك ويدينت الإسلام كقصون نقدا، فإيفا أتهدى قصون قد الدين ت الإسلام يعني هالشيء إسكي ينبدى أتهدى قصون قد، فاسحبوا نجيب بينهما دحضوا بالعدل سعد لما هو كلا حننا، أقصدوا عادل لما سمايا ويه، فاسحب بينهما بالعدل وأقصدوا لما سمايا، إن الله لا يحب وحوجعليها المتصدين كوا عادل لماذا سمايا، إن ملمو ممنون إخوة ولا لويه، فاسحب بين أخويكم ولا ليهم دحضوا وتقولوا اللَّهَ لك بقاء ولالهين دين يسلمين حسيسيه لعلكم ترحمون في الذين كل حدث باشا marka waxay noo nidi galimada ma gaadsiin dambigu haduu wanyo ruuxu muumiyahay galimada gaadsiin may laakin dambigu noqono waa looguurmano waa la qaban dinaaka دقال كبرجت كان والله والله صواغب غبر جهادكن وائل قعليه ضد مسلم ولا للجهادي ومنوعه إنما المؤمنون المؤمنون إخوة ولا لويه فأس الحو ناجية وهشيسية بين أخويكم ولا لهم الدحضاضة واتقول الله ألك بقى لعلكم ترحمون الذين كن حريش يا أيها الذين آمنوا دتكم مؤمنين تاهو لا يسخر ين كجس جس قوم قوم قوم قوم, قوم, قوم ككلي ين asa ay yakuun inayhiin baa dhiicirta ku lugu jeeseesay ay khayran koo ku xadma inuu ku akuu jeeseesi waalla ak siisa ay ku khayr badan yihiin wala nisaa ku jeeseesin minisaa indumar kale asa ay yakuun indumar kale lugu jeeseesin ayhiin baa dhiicirta khayran koo khayr minnu ku wan ee ku jeeseesaya wala talmizu anfusakum naftina aaybaynina anfusakum xaloolayahay walaalka waa oo قال كين قال كا كاليون عباينة لم تذكر لغة عربته وحاله إلى. الشبابين تي فرت اللقفي ولا تنا بزوج هيسقوي يدينا هيسكوننا أنا يسنا بلا القابنا أنا يسته هيسقوي يدينا. بيصل اسمه اسمي بالذمي الفسوق فاسق نموي بعد الإيمان. والروح مركو ولاك عبايو وحونا تعلين أقول ياره تفاسق بونهون. استقاموا منينوا فاسق لبحو. وملام ياتب afkaantoo ba keenin fa walaayku wasu الظالمون na zalimu wuu allah wuxuu leeyahay hayseena oo qaar kale hoos ha u dhawriin oo in idii ka dhalasho xun yihiin ha u qaadanin dadku waa aadam iyo ha uun bikiimaade qoys qoys ka fiicani ma jiraa dadku ma haysku jeeseysin marka waxa ya wadci kartaba iska ilaali waxa waxa kala loo leeyna yiri wala talmizu anfusakum naftina xaybaynina naftina waxa la leeyahay walaalka xaybaynina ila waa nafta adee oo wuxuuna aheena ku sheegay naaneysnaa isugu yeedina qolorebani salama leeyda markuu nabigu magadiin tagay ya ugu yar ba oo naaneysmeelna ka uu nabigu magaciyihiin mid kamidooda demoglabi ugu yeeday ah nabi uu kaadi uu ka hanaqa si kale looga garaneen waa loogu yeeday culimada islaamka ee inda biyole waa loogu yeeyay axmad waxa uu diisay acruj sida waana naysu ka xanaaqayo waana naysu ka xanaaqayo la xun weeyaa naalaysana waa sida weey markaa qofku walaalki markuu wuxuu na jecelin kula muamaloodo isagoo muumino faasiqnimal baxay magaci muuminka yu inta yu faasiq ku darsaday markaa qof muumino faasiq qobay waa dhibaato weey waa magaxun yaa قوم قوم رغيه من قوم قوم كله اسا ان يكونوا كو لجيسيس ان يهن بابدئي كتا خير ان كو ك خير بدل ما ان كو كو جيسيسيا عند الله كاي خير بدانيين او ك شرف بدانيين ولا النساء دو مرنا ينه كو جيسيسو النساء ان دو مر اسا اي يكون لو جيسيسين ان يهن بابدئي كتا خير ان كو خير ولا تلمزوا أفسكم. نفتي وقفك سوطن أهينها كوشين، وهي عباين، ولا تنابزوه. هاي سنانيسينا بلا لقاب الناس، تنابزوه هاي شجوا يدين بلا لقاب الناس. بيسو حاح الاسم اسم وحاح، المقصود بالذنب ألف صوغ فاسق لما الإيمان. مركز مو من صافي عهد إن أدمق صافي الله هيد وما قصافى ومو من هذاي إن فاسق لبحد وما قحوي. ومالا من يتبقف كان توبك هين، أنتو ولاك عبايا، سحرنا فولائك عقوا ثم ظالمون وكوا يا ايها الذين امنوا مومن انت اي يتنبو كدheiraada kaseelan in badan o min zanni mala waxaa yeel in ba'd az-zanni zanniga qarkii ismu dambi sina tajassusku waxa weey ruuxa dabar raadiso wala yqtabu hamann ba'dukum qarkin ba'd kale أحب المعيشة في هذه المعيشة أحدكم متكين أن يكون هناك لحم أخيه و لاكيه يوجد ميتاني سواء بقتها طبعا فكرتموا أن أعبتهم و تقول الله أنك بقاء إن الله لتواب كتوبة أقبله و يرحيمه و هذا ما يجب أن نعرف و هذا ما يجب أن نعرف و هذا ما يجب أن نعرف و هذا ما يجب هذا بمثل هذا الله هذا الكاحن إني حمكك أنت أول هدأد أولي كرتون وصار شو كذي ؟ ده، ولو هذا اللي هوا يرغله عن هذا هدأد أول، حمان هوما ليني مرة ما ولا الكاح يدتك بني آدم كحمان هوما ليني إسكالالي ما له قارك يودن بي ما له بذل يودن بي أكله يدي وحيدا يا رسول الله ruuxu dhe wuxuu yahay hadaan ku sheego ka warad haddii wuxuu yahay ku sheegta waa xambuudi hadii wuxuu nayn soo sheegtana waa babuhtanbuu waa been abuurad duu marka xantuu waa walaalka wuxuuna ahaynu raali waad wadd labbtiin dabcan waad labbtu fkal waad labbtiin marka walaalka uu ka maqay qofka la xamanay soo ka ma maqna qofkan meedka ahad hilbkiisa xunaysoo kuma oga walaalkaga aad xamanaysay aad caaysana kuma oga wa hilbkiisa soo cuntay bay kamiday nin leeyda salmaan al farisi iyo sahabbada waweyn oo iska saxluujeeday isintuun bay baaayd bay idaanay marka raashinkii yadee idaamkii waxba ma haystaan war nabageenkan keen u tagnaabay lahayn aan idaaniyo raashin soo weydiisane nabiga u tageen bixuud waad idaana teenbuu oo salmaanul faris badhilb kisun marka waa khatar marka sida walaalka oo meeda inaad walaal ka oo ka maqan xamannin sharci <tiedosti> ga hadiis xamannin ya ayuha alladina amanu mu'mintiye itanibu ka dheerada kaseeran in badan oo minad dhanni malaa in baad dhanni malaa gaarki ismun dambi wey wala tahjassu hajasusina oo dadka walaalihiin ciibtooda raar raadinnina saad duwan ugu ceebaysan wala yaqtabuu man yunahmannin baadakum gaarkin baad gaarka kale hantu waxay lamitahay ayu xubmiyu حدكم بيتكلم ياكل أي نوع لحم أخيه ولا الكيل بكيس ميتة وبختها طبعاً فكرتهم وادنعبتين مركز سلع دبي عهم ولا الكيل ميدة إن العنتان أدون عبتين الثوب مغني بكيسة عوننا عائشة رضي الله عنها زوجة النبي قا يا غباري صفية إذا هي بنو إسرائيل النبي مالك في خيبة وغر سدي يثيري عائشة وهي غبارتها يا مركز سويري ما حد markaas ay sida dad baan ka dab xidhan oo dad baa igu yiri way gaabantahay wuxuu i yiri kelimo waxaad ku hadashay hadii badda lagu daro wa saxayn lahayd aad ku hadashay boo kaba gaabanta ay ku teli wax hadii sax ah wey من ذكر قفلب يو انثى قفرتك وجعلناكم محن ذكيا لشعوبًا شليبان ذكيا ليو قبائل بيله لتعارفوا لتسقستان أين الشعاع ذا الإنسان ودخل سر الإنسان لذكما يلين إن أكرمكم كيدكوا شرف بدن عند الله ألا أكتيس أتقاكم كيدكوا عبس بدنو إن الله لا علم وحوجي وهو البخبير وحبان lab iyo dadigu maani ka abuuran bay yihiin ka abuuranteen dadka ka ugu qeyb badan waa ninka alle ugu sharaf badan marka asuu ta yusuf bin yusuf ibnu ibnu silasudin ibnu nabiyillahi ibnu khalilillahi ta kuma annaw mid aad inta carabtaadi wey diinaysan marka qofka mutaqiga qofka بد leeyahay waa ka alla ka baqa Abdul Rahman bin Uuf walaashi wuxuu qabay Bilal bin Rabah Al Habashi oo doonimana soo martay nin madawna ahaa Abdul Rahman bin Uuf waxa بن waga dhalay Abdul Rahman bin Uuf bin Abdul wulkii adonkiisa salim ka aha yu gabado azeriya ay ruguri marka dadku isimaanyihiin way kuma kala sareeyaan diinta iyo sharaftumay ku kala sareeyaan marka sida dartay dhiman malik oo kale ee kufka markii waani abd Munafa arramu bin abd munafiq huyadina wa qolada nabiga ka hashim marka meel marka wuxuu yiri sa kuuf marka qoladan diinta la raacayo qoladan ku maqlay dadka dadka mareekanka iyo ya muslim oo dadkan jireerta la yiraahdo aba hadi hoyadeed bay tiri igu guriyay waxa la idman ninka laad guursan la kufbama tiihii way ka eriyeen nin jamaicaan ah oo madow oo kirsan ay u kaantay way guuriyayki marka kufka marka la ila waxa fiican hada waa isku kuf laakiin dadka isku noocay isku dhaqan ka حول iskuursadaan baa fiican mid kale dalka ganacsadeyalkii in kala guursadaan dadka هذا هذا حاجة كفكم معها النظام كهذا سويه يا أيها الناس السودات كيوم خلقناكم وأن إذن أبو رئي من ذكر كلب يو أنثى كلد دك وجعلناكم محن إذن كيال شعوبا قبيله يو قبائل باله شعوبتك قبيلك شعوبتك كهذا شعوبا كليبيه يو قبائل قبيله اسبرتان ابتكينا برتان سي قرابتينا وخديلسات وان ابتلكا غبرته سي قرابتاه ازو برثو دو خديلسود وله جوجتان اناد وخناقدو وخا ما لتعارف وين ان اكرمكم كاذي كو كرامه بدن عند الله الا اكتي ساتقاكم كاذي خير ميجي واحدهن آمن وان رفوا من النبي. قلوا حتى كتلة لم تؤمنوا ما إذا رفوا ولكن قلوبها أسلمنا وأن مسلمنا الظاهر كان يعني نكمل مسلمين. ولما يدخلون إيمان في قلوبكم قلبيالكين مقلين. وأنتوا الله الله داد الدعاء أضحك أرض مايسان. والرسول والرسول كيسا الدعاء لا يليتكم ألا إذن كمان نقصا منا يوم من أعمالكم عملكين الشأن إذا كمان Inna Allaha Ghafoorun Kadhafoorun Raheemun Muhammad waxa uu yimid qolaha u timad abaali ku dhaxday oo reerkiisa wuxuu dhawat waxaydi yaa wa arfumeenay kulama aanan dagaalin annagu oo kulama aanan dagaalin kulama muslim ka qasan iimaanku waa xaqqa qalbiga islaamku noob qayb iimaanka kamiduna qad warwaan hoogaansanay dhaho afka baarkiis aan ka muslimnimo yaane المسلمين ma tihiin iimaanku idin maba galin qaalat al-araabu marka dadka yaani muslim baan ah dadka ugu marmarsooda or sidana aanu ka raanahay isagoo xun oo qaloocan waxa way bilmetel dadka meelaha dawarsanay oo jaad ka cunid doona wuxu mal ku meela dad badan oo xadalki jaadkii dilay oo kula muslim baanahay kole muslimatii jaad baad uunaysaa ah qaalati al-araabu fermijigi waxa ilaahdeen ama na waan rumayn qul waxaad ku tidaan lamtu minuma idan rumaynind walaakin qulu dhaha وينتو دي الله الله دادا دعنا ورسوله ورسول في سعد دعنا قد قماته ام لا يلدكم اذا كنوا صامين ما هي علم ما لكم عمل كي نسانين اذا كنوا صامين ما هي ان الله الغفور قد ذاوى رحم ان حديثه هدا جنب يهدني هور الله اذا كذا سبحانه وتعالى مؤمنون تلبتي انما حصر بالله انما المؤمنون الذين بالله اللهم ورسولهم summa he eivät tapaakaan shakiiin, ovat jäädyttäjä, mutta muualle muualla he ovat kudjajä, ja heidän omansa on nauttia kudjajä. Siis, vielillä on lähetetty kudjajä. Ulajka kuvasi homusi, että he ovat kuin koirat, joita he ovat. He ovat kuin koirat, joita he ovat. He ovat kuin koirat, joita قفك مركوم مم جاي فعل كيسوكم وش قفك عن مم كنابت آهيني خيرات كواحدن سبعين ما إنما المم منون المم الذي نكون يؤمنوا ثم يجيب الله الله ثم ثم يجي ثم الله عن شاكين وجهادو دجالم يبيع موال محاولاته كدجالم ونفسه منفسه كدلال نفس يمال بهوراي في سبيل الله الله الدراسي ولايكو أسومس هادقون Kuluhatilla, a. T. O. A. L. L. M. U. N. A. L. L. A. M. M. A. L. A. D. U. G. I. Allah, samadia, ardoda, vaha kukitu, niin ankalbegin, vaha kukitu, niin win. Mäkaidukulledin mu menimban, ot bana bourraja, niin saakka. Oluhati laatu, allemu, nullaha. Allemu, khaddu sheri Allah bidin, kuka mu menimban, naiba ledi. Oluhati laatu, jaa alemu, maafissama, watu, jaa alemu, niin samadia, ardoda, kukitu, Islamakum on islaminimedin, he ovat kyllä tsekeniä, he he Allah, he ovat kyllä tsekeniä, he ovat kyllä tsekeniä, in ovat kyllä tsekeniä. He ovat kyllä tsekeniä, isla nimeedinaad nabiga ugu galday sare san maxaa turte nabiga idinkuba wax idintaari haday idinka dhabtahay yamunno wax in waxa san kursiye sidan ku galayse mandiba leeyahay afso waa galaday sibo kuugu galad jeega ku عليه أي جلّت شيئاً إنا إسلامكم بسلام المدينة هيجوا الله ذا شيئاً إلا وحباً ما إذا أنصanden بل الله أَلَّا يَمُنَ عَلَيْكُمْ كُوْجَلَتْ شَيْعَةً أنا داكم من يدينهنون يجي للإيمان إيمان كن كنت ساذغين هذا يبرفون إن الله إن أن الله يعلم وحوجهاي غيب السماوات والأرض السماة دي الأرض لو حكم مقر إلهي وح مقر وح النجى أوجين الله أحد غيب كوجان كلام مشور النبي محمد غيبكم ما أجانكر وحى ألقوا جسية موني غيب فرب ذم يدي ألقوا جسية آخره غيب آذف رب ذم بالجسية لكن يسوي ستون سغيبكم ما إن الله لا يعلم وفعوجي هاي غيب السماوات السماضة وحكم مغاني والارض أرضا وحكم والله الله سبحانه وتعالى بصير كأركوي بما تعملوا واحد العمل صماء بما تعملوا واحد العمل فلا الله بأركان ويدك أبى المريض mutta he pahkehtivat seksiä kisani. ei.